إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان وجماله وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغازي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن وكنا قد انتهينا إلى ما كان من نبأ الصديقة مريم عليها السلام قال الله جل وعلا فآتت به قومها تحمل تحمل من؟ تحمل عيسى قالوا يا مريم هم يرون هذا لقد جئت شيئا فريا عظيم أن يصدق حري أن يكذب. يا أخت هارون كانوا يتسمون بأسماء الصالحين وإلا ما بين هارون وعيسى أكثر من ألف عام يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأنت من بيت صلاح من بيت تقوى لم يعرف عنكم شيء من هذا البته رجعت إلى ما كنا قد حررناه في اللقاء الماضي لا يمكن لهم أن يفقهوا ما ستقول فكل ما صنعته أن أشارت إليه قال الله فأشارت إليه فزادوا تعجبا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا من وجدناه صبيا في المهد ان له ان ينطق ان له ان يتفوه فاذا بالصبي يتحدث واذا بذلكم النبي الكريم يقول قال اني عبد الله ما افتخر بشيء اعظم من انه عبد لله فالعبوديه لله تبارك وتعالى هي عنوان الشرف وهي اجل المقامات والمراد بها عبودية الطاع، وقد اثنى الله بها على خيار الخلق والاصفياء من الرسل سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إنه كان عبدا شكورا وهكذا في كل القرآن فهي عنوان كل فضل ووشاح كل عطية من الله جل وعلا قال إني عبد الله آتاني الكتاب هذا باعتبار ما سيكون والكتاب الذي أتاه الله جل وعلا عيسى هو الإنجيل وهو أعظم كتاب أنزل بعد التوراة ثم جاء القرآن مهيمنا على الكتب كلها وجعلني نبيا والنبوة لا تكتسب وإنما هي فضل محض يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده والأنبياء المذكورون المنصوص عليهم في القرآن خمسة وعشرون نبيا ورسولا ثمانية عشر منهم مذكورون في صورة الأنعام وسبعة متفرقون ولا يمنع أن يكون أحد من الذين ذكروا في الأنعام قد ذكر في سوره أخرى لكن آية الأنعام جمعت ثمانية عشر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 عالمي. ذو, الكفل، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم الصلاة والسلام جميعا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت البركة زيادة في النماء يتفضل الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده تكون في المكان كما الكعبة تكون في الزمان إن نأزلناه في ديلة مباركة تكون في الأشخاص كما هي ماد كل دين والصلاة من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع والزكاة حق عظيم أوجبه الله جل وعلا في أموال الناس والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي ولم يقل بوالدي لأنه لا أبله لكن الدين جاء بالأمر والوصية ببر الوالدين وبر الوالدين من أعظم المناقب وبر الوالدة على وجه الخصوص جاء الرجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن عمي رسول الله إنني خطبت امرأة فأبت أن تقبلني ثم خطبها غيري فقبلته فقتلتها حنقا عليها فهل لي من توبة قال أي ابن أخي أمك حية أمك موجودة قال لا يا ابن عمي رسول الله فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا ابن أخي أكثر من الاستغفار وازدد من العمل الصالح ثم مضى الرجل فلما فرغ ابن عباس من الحلقة وخرج تبعه تلميذ له يقال له عطاء فقال يا يا ابن عباس إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه فقال ابن عباس والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة فوصدوا باب من أبواب الجنة بالنسبة لاي أحد بموت أحد أبويه لأنهما لأن برهما طريق عظيم إلى باب الجنة إلزمهما فثم الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أولئك المتجبرون الذين هلئت قلوبهم قسوة ويظنون أن هذا من قوة الشخصية إما بأذى القول أو بأذى الفعل هم لا يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس والمتجبر المتكبر بعيد كل البعد عن طاعه ولهذا هذا النبي الكريم عيسى ابن مريم لما أراد أن يفتخر لما أراد أن يذكر ثناء الله جل وعلا عليه فضل الله تبارك وتعالى لديه قال ولم يجعلني جبارا شقيا ثم قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أَمُوتُ ويوم أُبْعَثُ حيا ثلاث من نجع فيهن فقد, فقد نجع ثم قال ربنا جل وعلا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه أن لله أن يتخذ من ولد فالله جل وعلا منزه عن الصاحب والولد تقدس لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا ما والعلم عند الله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين <تصفيق>